كما دائما نناديك وبألقاب ندعوكي واجنسيتنا بتعرفنا معان كتير لاساميكي أنت هي الحمام الحسنة أم السلام والرحمة يا شفي عدل البشرية أم المسيح الكرما، أم المسيح الكرما. يا مريم دايما نناديكي وباالقاب ندعوكي وكنيسة بتعرفنا معان كتير باسميك. يا فرح الصديقين الأم الباقية عذراء ملكتنا أجمعين ملكتنا أجمعين يا مريم دايما نناديك وباالقاب ندعوك وكنيستنا بتعرفنا معاني كتيره لاسميكي انت الممتلئه مجدا فخر جنس البشرين العروس التي لالهنا ام فدينا الامين وبألقاب ندعوك وجنسنا بتعرفنا معاني كثيرا لأسنيك ندعوك ساما تنيا سكنا فيك ابن الله أم قادرة وهو عينة ببعا نسيت لا اتعرفنا معاد كثيره ده اساكيكي ام مخلصنا والبتول والعذراء وسور خلصنا الحصين اوسع باب للراجل اوسع باب بألقابنا ندعوك وجنسنا بتعرفنا معاني كتير لاسانيكي انتي زهرة نيرة مفتح حياة الفردوس بستان مملوء بالعطر وبألقى بنا دعوك وكنيسة بنا بتعرفنا معاني كتير بأسديك يا مريم دايما ننديك وبألقى بنا دعوك وكنيسة بنا بتعرفنا معاني كتير بأسديك